أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم مع القراء ماهر عبد الرحمن شخاشيرو محمد أيوب فارس عباد الشحات محمد أنور والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ ماهر عبد الرحمن شخاشيرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو نتعودن في ملتنا قال أولو كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منه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 وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شُعَيْبًا إِنَّكَ إِذًا لَخَاسِرٌ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ لأنهم يضررون ثم بدلنا ما كان السيئه الحسنه حتى عفو وقالوا قد مس اباءنا وقالوا قد مس اباءنا الضرر و السخط فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى وَلَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ دَرَجَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَأَنزَلْنَا ولكن الْمَاءَ وَجَعَلْنَاهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَزَيَّنَّا بِهِ الْأَرْضَ وَحَرَّرْنَا بِهِ صُورًا ۚ فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء, أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 لا يقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت إن كنت الصادقين فألقى عصاه فإذا ونسع يده فإذا هي بيطاء للناغرين قال الملؤ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يفرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم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 يذهبون وجاءوا وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان القع عصاك فيذا هي تلقف ما يلقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا مصاغرين والقي السحرة ساجدين تَمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى ربنا لا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملائكه يا قوم فرعون اتذرهم سا وقومه ان يفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم وان فوقهم قاهر فَإِنْ سَارَ قَوْمُهُ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِذُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُذِنَ لَنَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَ لَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قال عسى ويستخلفكم في الأرض فينظر, فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص مِنَ الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن صِيبَهُمْ سَيِّئَاتٌ يَطَّيِّرُونَ بِهَا وَمَنَعَهُ أَلَا إِنَّ مَطَائِرَهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا به من آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ لَمَّا وَضَّاحَ آيات وَالدَّمَ آيَاتٌ آيَاتٌ مُفَصَّلَاتٍ فَاَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُدْرِنِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لنا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدَ عِنْدَكَ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا ربك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 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعا وقومه وما كانوا يعلمون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 العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقددون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم